واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فَإِنَّ أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فاعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى قد تفرد بالكمال وأنه سبحانه له الأسماء الحسنى فأسماؤه كلها حسنى تدل على معاني الكمال والجلال هو ذو الجلال والإكرام وكتب سبحانه وتعالى النقص والتقصير على كل من سواه فأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إله لا إله إلا أنت فكيف بمن دونه فيما ينبغي أن يكون عليه من شهود تقصيده وذنوبه وإذا كان سبحانه وتعالى قد تفرد بالكمال وحده لا شريك له فقد جعل كل بني آدم خطائين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ليس ذلك من مرافة الخطيئة كما يعتقد الكفرة الذين ينسبون إلى الله عز وجل ظلما وزورا وعدوانا وبهتانا أن بني آدم وارثوا خطيئة أبيهم آدم ولذا لا يقبر الله عز وجل منهم شيئا إلا بفداء يزعمون أنه لا بد أن يكون ذريحة إلهية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وإنما خطيئة بني آذم من أفعالهم ومن كسبهم فإن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك وبتلاهم لأنه هو التواب الرحيم ولأنه سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب ولأنه سبحانه وتعالى يحب أن يغفر فقدر سبحانه وتعالى بإلمه وحكمته على الإباد أن يذنبوا بالليل والنهار ليستغفروه ليغفر لهم ليشهدوا نقصهم وعجزهم وفقرهم وحاجتهم إلى الله سبحانه وتعالى فكما كثرهم بالحاجة والفقر إلى الربوبية في خلقهم ورزقهم فهم فقراء إلى الله عز وجل في بداية أمرهم وفي نهايتهم وفيما بين ذلك ما أوجدوا أنفسهم ولا شهدوا خلقها ولا خلق السماوات والأرض وما أعانوا على ذلك ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متاخذ المضلين عبدا بل هو سبحانه وتعالى تفرد بخلقهم وتفرد برزقهم فكانوا لذلك أذلة لربهم يرى هذه الذلة وهذه الحاجة كل من طالع وشاهد بقلبه طبيعة الإنسان في كونه يحتاج إلى نفس يتنفسه ليس بيده أن يأتي به ولا أن يصرفه في بدنه يحتاج إلى ربه عز وجل في طعامه وشرابه ونومه ويقاضته وفي كل لحظات عمره وأنفاسه وكسرهم سبحانه وتعالى كسرهم سبحانه وتعالى بما يبتليهم بانواع المحن والبلايا ليعلمهم سبحانه وتعالى ضعفه وعجزهم وكسرهم سبحانه وتعالى بالذنوب لكي يعرفوا ايضا عجزهم ونقصهم وتقصيرهم ويذل له ذله العبد الآبق الذي يعلم أنه لا ملجأ له إلا أن يعود إلى ربه ومولاه وسيده الحق سبحانه وتعالى رب العباد الذي أوجب على العباد جميعا أن يتوبوا وأن يقروا وأن يعترفوا بالذنوب وإنما يكمل الإنسان بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة أن الناس يلهمون بسبب ما أصابهم من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون أن يذهبوا إلى الأنبياء واحدا بعد واحد. يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم يأتون عيسى عليه السلام. فيقول لست لها ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فبكمالي رجوعه إلى الله عز وجل وتوبته واعترافه صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم اعترافه بذنبه صلى الله عليه وسلم كامولا عند الله عز وجل لأنها مرتبة من مراتب العبودية مرتبة الاعتراف بالذنب وشهود النقص والتقصير وأما شهود كمال النفس وشهود أنه هو الذي قام بأنواع الخير وصفاته الكمال فهي نظرة إبليسية نعوذ بالله منها إنما ينبع منها العجب ثم الكبر والغرور نعوذ بالله من ذلك إبليس هو الذي قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فلم ينفعه إقراره بأن الله هو الذي خلقه وخلق آذن لأنه لم يعترف ولم يعرف لله عز وجل الفضل وإنما نسب الفضل إلى نفسه وشهد كمالا وهميا لنفسه وزكاها والله عز وجل هو الذي يزكي من يشاء فكان في ذلك العجب المهلك والكبر المطغي الذي يزي بصاحبه ويصغره عند الله سبحانه وتعالى فإذا ولت نفسك تعترف بالذنب ولم تصر على ما فعلت فأبشر فإن الله عز وجل غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم احتدى. وأما إذا كنت ترى من نفسك صفات الكمال وترى من نفسك أنك أعلى من غيرك وفوقهم فهذا هو الخطر العظيم. وما أصابنا ما أصابنا من أنواع الكثري والذل إلا بظهور هذه الأمراض نعوذ بالله منها. لابد للعبد المؤمن أن يكون على الدوام توابا مؤترفا بذنبه كما قال عز وجل إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والعبد إذا أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي يقول الله عز وجل علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت لعبدي حتى يفعل ذلك ثلاثا ويقول الرب عز وجل في الثالث علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بإباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم وهذا إنما يحصل بالانكسار والذل لله عز وجل بشهود المعاصي والذنوب. وربما كان العبد بهذه الكسرة بالانكسار لله عز وجل بسبب الذنوب والإزراء على نفسه وشهود نفسه ظالما أكمل حالا منه قبل أن يذنب الذنب. وذلك أن الندم والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل يرتفع العبد بها في مقامات العبودية التي يحبه الله سبحانه. وليس معنى ذلك أن يقدم على الذنب متجرئا فإن هذا في ذاته قادح في عودته وقادح في ندمه وقادح في انكساره. إن الذي يستهين بالذنب حتى يقدم عليه يحرم هذا الأمر غالبا إلا حين ينكسر لله سبحانه وتعالى وتأمل في قصة يوسف عليه السلام وإخوته حين قال إخوة يوسف في بداية عزمهم على الذنب والجريمة التي ارتكبوها قالوا قتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين فقد عزموا على التوبة ولكنهم لم يرزقوها ولم يتب الله سبحانه وتعالى عليهم سنين طوال أكثر من أربعين عاما أو نحو من أربعين عاما لأنهم لم ينكسروا لله وإنما رزق التوبة لما ذل ذلا شديدا حتى أوقعهم الله في ذل المسألة وذل الحاجة قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال عاد الله أن أخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا ظالمون فلما استيأسوا منه خلص نبيه قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فكانت بداية التوبة هذا الذي أصابهم حين شعروا بأنهم فرطوا في حق يوسف قبل ذلك كان الحقد ما زال يملأ قلوبهم وكانوا ما زالوا يحقدون على يوسف حتى قالوا إن يسرق فقد سرق له من قبل لكن لما يائسوا من أن ينجوا أخاهم وقد أخذ أبوهم عليهم موثقا من الله وانكسروا كان ذلك بداية التوبة ثم لما زادت الكسرة بغضب أبيهم وحزنه حتى بيضت عينه من الحزن وهو قديم وخشوا عليه الهلاك وشعروا بماذا التقصير وزاد الأمر بالفقر والعوز والجوع حتى قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة المزجاة كلها أنواع من الانكسار شعروا بعزة هذا العزيز فخاطبوه بهذه الكلمة يا أيها العزيز وشعروا بذل الضر الذي أصابهم مسنا وأهلنا الضر وذل الأهل ذل إضافي بالإضافة إلى حاجة النفس وضرورتها وجئنا ببضاعة مزراء ليس عندنا ما يقابل عطائك وإنما يسألون أقاء بلا مقابل، بضاعتهم بائرة لا تنفق في السوق، لا تباع إلا بالبخس، غرائر، حبال، أجولة، ليس عندهم شيء يبيعونه، ولا يستبدلونه حتى يأتون بالطعام، وإنما يرجون الكرم. وجئنا بضاعة مزرة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. ذل المسألة والحاجة التي قدره الله عزل عليهم لينكسروا فلما وقع ذلك تاب الله عليهم إن الله يدز المتصدقين كان هذا بداية الفرج عليهم وكان ذلك سبب توبة الله سبحانه وتعالى عليهم بالإضافة إلى الاعتراف قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي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 ويقول سوف أتوب بمجرد أن أفعله هذه المرة ثم أتوب غالبا ما لا يرزق التوبة وإنما يرزق التوبة من شهد انكساره وذله وضعفه أمام نفسه الأمارة بالسوء وشهد عزة مولاه وكماله وغناه وأنه لا يحتاب إلى طاعته قد مضت ركائب المطيعين وهو المتخلف وقد عبد الله سبحانه وتعالى العابدون وهو النائم الكسلان وقد أطاع الله سبحانه وتعالى الطائعون وهو الذي ترك هذه الرفقة الصالحة فعندما يرى نفسه كذلك فيعترف بذنبه فعند ذلك يقبله الله سبحانه وتعالى فإنه سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين لذا كان في هذا الدعاء العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام ذنوبه إنما هي نسيان أو فتور في الذكر عن القدر المستحب في حقنا أو أنها خطأ في الإجدهاد أو أنها ترك للأولى هكذا كانت ذنوبه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يقول فاغفر لي ما قدمت وما أخرت والعبد يشهد تقصيره مقدما ومؤخرا يشهد تقصيره في أول عمره وفي آخره يشهد هذا العبد المؤمن يشهد ذنوبه قد أحافت به من قبل ومن بعد فاغفر لي ما قدمت وما أخرت فأنت بين ذنب وبين ذنب إلا أن يتوب الله عز وجل عليك تهلك إلا أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد أن ذنوبه مقدمة ومؤخرة فيقول فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت فهو بين سر وعلن ذنوب بينه وبين الله وذنوب بينه وبين الناس بمعنى أنه في السر أذنب وفي العلن أذنب ثم يقول بعد ذلك وما أنت أعلم به مني والعبد يشهد ذلك الكسر والذل الذي يحصل للمؤمن إذا صدق في قوله ذلك إنما يرفعه منازل عالية عند الله عز وجل وليس مجرد ترديد باللسان كمتواضع ليس عنده التواضع وإنما يقول ذلك وهو يرى أنه ما أذنب في الحقيقة وأن الأمر كان من غيره وأن التقصير كان من سواه وربما لام بعضهم قدر الله وقال هو الذي قدر علينا ذلك فعلى اللوم وعلى نعذب أو نعاقب وكثير جدا من الناس يقول لماذا فعلت بنا يا ربنا هذا ماذا أذنبنا حتى تفعل بنا ذلك ونعوذ بالله من هذا وهذا كله لأنهم لم يشهدوا هذه الحقيقة حقيقة العبودية بالانكسار وأن العبد لا يزال مقصرا في حق ربه عز وجل وقد قدر الله عز وجل على أبنا آدم الخطيئة وكتبها عليه ورزقه الاعتراف بالذنب والاستغفار فقال هو وزوجه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فقارن بين الحلين إبليس احترج بالقدر وعاتب ربه عز وجل فقال رب بما أغويتني نعوذ بالله من ذلك وحاد ربه عز وجل فقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا ترد أكثرهم شاكرين سوف ترد خطة إبليسية يسير عليها كثير من الناس ينسبون إلى الله عز وجل أنه ظلمهم وأنه الذي قدر عليهم ويستمرون في محادة الرب ومخالفة أمره وأنه يترك الطاعات ويفعل المعاصي والمحرمات وربما الشركيات وينسى الآخرة ويقبل على الدنيا ولا يشكر نعمة الله ترد هذه طريقة إبليسية يسير عليها كثير من الناس وإذا أوثب عاتب ربه عز وجل فمن شبه إبليس فهو معه ومن تشبه بقوم فهو منهم ومن شابه أباه فما فإذا اعترفت بالذنب ورأيت التقصير والنقص والعيب الذي عندك كان ذلك من أسباب رفعتك عند الله عز وجل وإنما تكمل النفس الإنسانية برؤية تقصيرها وعيبها وإنما تهلك وتمرض وتموت برؤية كمالها وفخرها وغرورها نعوذ بالله من ذلك لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا المعنى في مجالسه كلها معنى الاستغفار الذي هو جالب لأنواع الخيرات والرزق والبركات من الله سبحانه وتعالى كما قال ابن عمر رضي الله عنه كنا لنعد في المجلس الواحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اوفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من سبعين مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة صلى الله عليه وسلم ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم اوفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني أعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم الذي قال والله إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية قال ذلك ليؤلمنا منزلته التي يجب علينا أن نعتقدها له عليه الصلاة والسلام وهو مع ذلك يقول اللهم في لي خطيئتي وجهلي وكلما كان الإنسان معترفا بجهله ناظرا إلى سعة علم الله عز وجل كلما كان عالما بالله كما قال الخضر عليه السلام لموسى صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمره الله أن يصحبه ليتعلم منه وعلمه ثلاث مسائل في رحلة طويلة قال عندما وقف عصفور على جانب استفينة فأخذ قطرة من البحر فقال يا موسى أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلم وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر فهذه النظرة تجعل العبد يقول صادقا لما في لي خطيئتي وجهلي وإسراف في أمري وعندما تنظر إلى عظمة الله عز وجل وحقه ونعمه وما يستحقه سبحانه وتعالى من الحب والخوف والرجاء وكمال كل أنواع العبودية وتعلم ما أنت فيه مقصر عند ذلك تقول صادقا وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني أي لي إسرافي في أمري فأنا أسرفت على نفسي وأنا قصرت تقصيرا أنا أعترف به فهذا الذي يرفع قدر العبد عند الله عز وجل فغفل لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر الله عز وجل يقدم من شاء ويؤخر من شاء هكذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الفضل بيد الله وأنه هو الذي يرفع درجات من يشاء وأنه سبحانه يهب لمن يشاء الطاعات فيجعله مقدما عنده ويؤخر من شاء حتى يؤخر في النار والعياذ بالله الله يقدم من شاء في أمر الدين والدنيا ويؤخر من شاء في أمر الدين والدنيا. أنت المقدم وأنت المؤخر. أنت إلهي. وهذا المعنى شمل كل ما سبق في هذا الدعاء العظيم الجامع الذي هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وذكر اسم الألوهية مضافا إلى ضمير المتكلم المفرد أنت إلهي. وذلك لتكميل هذه الخصوصية. فهو يستشعر أنه مع ربه سبحانه وتعالى مع إلهه الذي يعبده ويحبه ويخضع له ويذل له وقد كملت عبوديته بالاعتراف بالذنب بعد كمال الإسلام والإمام والتوكل والإنابة اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصنت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير فوفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم أنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت فهناك خصوصية في قضية العبودية بمعنى أنها سر بينك وبين الله عز وجل تحتاج أن يكون بينك وبين الله عز وجل ما تختص به من عبادته مما لا يعرفه الناس وتأمل في قوله أنت ربنا وفي قوله أنت إلهي لتعلم حاجة العباد جميعا وشهود فقرهم جميعا إلى الله عز وجل ربا ووجود خصوصية في العبادة فيما بينه وبين ربه سر في الإخلاص بينه وبين ربه صلى الله عليه وسلم ولكل عبد مؤمن يصدق مع الله عز وجل نصيب من قوله أنت إلهي وهكذا قد تكرر مثل هذا المعنى على ألسنة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في شهودهم معاني الأسماء والصفات الدالة على الحب والود والرحمة الخاصة بعباد الله المؤمنين الذين يعبدونه كما قال شعيب عليه السلام إن ربي رحيم ودود حين قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود فحين أمرهم بالاستغفار ذكرهم باسم الربوبية مضافا إلى ضمير جمع المخاطبين واستغفروا ربكم وحين ذكر الود والرحمة وهذا أمر خاص إنما يشهده يعلم أن الله ودود ويعلم أن الله رحيم بعباده المؤمنين من أخلص لله عز وجل واقترب منه سبحانه وتعالى فيشهد من آثار وده وحبه سبحانه وتعالى ما يجعله يعرف خصوصية عباد الله المؤمنين بذلك وللأنبياء أعظم خصوصية فيقول إن ربي فذكر ربه هنا مضافا إلى ضمير المتكلم وكما قال صالح عليه السلام إن ربي قريب مجيب فهو سبحانه وتعالى قريب من عباده المؤمنين مجيب لهم دعائهم، ما لا يقرب من غيرهم ولا يجيب غيرهم فهو عز وجل أكثر قربا لعباده المؤمنين لأنهم أخلصوا له الألوهية أخلصوا له العبادة وأكثروا إجابة لهم. هو عز وجل قد يجيب الكفرة كما أنه أخبر عنهم أنهم إذا مسهم الضر في البحر ظل من يدعون إلا إياه لكن إجابته للمؤمنين أمر آخر أنت إلهي هذا المعنى لابد إذن أن يكون بينك وبين الله عز وجل عمل كما كان السلف يدخرون عملهم الصالحة ويسرون بها كما يسر الناس الذنوب فالناس يستخفون بالذنوب حتى لا يفضحوا وأهل الإيمان والصلاح يستخفون بالعمل الصالح لأنه الذي يبقى لهم مضمونا أو يرجون أن يكون باقيا لهم عند الله عز وجل أو هو أقرب إلى القبول من ذلك الذي في العالم فإن العمل الذي في العالم إن العبودية التي في العالم تقترن بها كثير من الأفات غالبا ما تفسد على كثير من الصالحين أعمالهم ولا حول ولا قوة إلا بالله وأما التي بينك وبين الله عز وجل فهي التي إذا صدقت في قولك أنت إله تبقى لك عند الله ولقد رؤي بعض من كان مقدما في العلم في المنام بعد موته فقال ما فعل الله بك فقال ذهبت هذه الشطحات والأفكار ولم يبق إلا ركعات في جوف الليل فهكذا نفعه عند الله عز وجل ما أخفاه عن الناس وهذا سر أن يذكر الإله سبحانه وتعالى في هذا الموطن والله أعلى وأعلم مضافا إلى ضمير المتكلم أنت إلهه، فهو كذلك إلهه ولو لم يعبد الله أحد فهو يستحضر أنه سوف يعبد الله وحده مهما كان من حوله بعيدا عن هذه العبوذية فهو لا يحتاج إلى أن يكون مع الناس ليعبد ربه فهو يعبد الله عز وجل ولو كان وحده ولو لم يوجد من الناس من يعبد الله ولو كان يسير وحده غريبا في طريقه إلى الله لأن الله إلهه هو, هو بينه وبينه أمر لا يحتاج إلى معين عليه ولذا يقول يعقوب عليه السلام وأعلم من الله ما لا تعلمون وإنما يحصل ذلك بشهود أسمائه وصفاته واستحضار معاني كماله وعظمته سبحانه وتعالى ويعرف فيما بينه وبين ربه عز وجل بسبب أنواع العبادة الخاصة ما يرفع قدره عند الله ويجعله مقربا منه سبحانه وتعالى أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد وأما ختم هذا الدعاء المبارك العظيم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فهو تأكيد على ذلك المعنى المتكرر الذي تكرر مرات في هذا الدعاء وفي غيره إياك نعبد وإياك نستعين لا إله إلا أنت تحقيق العبودية وإياك نستعين لا حول ولا قوة إلا بك عليك توكلت وإليك أنبت عليه توكلت وإليه مثاب قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيم وغير ذلك كثير في آيات القرآن إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيم حتى يكون العبد شاهدا لأنه لن يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى إلا بإعانته لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما أوصى إبراهيم أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن غرث الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله فلا يتحول أحد من حال إلى حال إلا بالله عز وجل ولا قوة للعباد إلا به سبحانه وتعالى وفي هذا إثبات قدر الله سبحانه وتعالى وقدرته وإثبات أن العباد يجعل الله لهم قوة ويجعل لهم قدرة سبحانه فهو لم يقل لا قوة إلا لله والقوة لله جميعا وإنما قال في هذا الموضع إلا بالله سبحانه وتعالى والمعنى الأول أن القوة لله جميعا معنى حق قد ثبت في الكتاب والسنة وذلك لأن الله عز وجل هو القوي ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله يتضمن معنا إضافيا وهو أن العباد يجعل الله لهم قوة من عنده سبحانه هذا عبد يقويه الله على طاعته وذاك عبد يقويه على كسب الدنيا وذاك عبد يقويه على ظلم الآخرين وذاك عبد يقويه على الشرك نعوذ بالله من ذلك وهو سبحانه وتعالى لا قوة إلا به عز وجل هو الذي قدر ذلك وإذا أمر أن تنزع القوة قوة أي مخلوق نزعها سبحانه وتعالى وأبقى المتفرد سبحانه وتعالى بالقوة والعزة والقهر والجبروت وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى وإذا شهد العبد ذلك كان في طلبه تحول حاله من السيء إلى الأحسن وفي تحول حال قومه وأمته إلى ما يحب مستعينا بالله عز وجل وفيما يرى من تقلب أحوال العالم من حوله وتقلب الملك والسلطان والجاه والغنى والفقر والموت والحياة شاهدا كل ذلك بالله سبحانه وتعالى يشهد أن الأمر كله من عنده قل إن الأمر كله لله كما قال سبحانه وتعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وإذا شهد المؤمن ذلك كان الناس في عينه وفي قلبه صغارا كما هي حقيقتهم ذرات في هذا الولود زمانا ومكانا لا يملكون من الأرض ولا من السماء شيئا وما هم بمعجزين في الأرض ولا في السماء ولا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا شهد المؤمن أنه لا قوة إلا بالله فلم يشهد الحول والقوة بالناس فلا يغتر إذن بما عليه الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وكذلك لا يغتر بما رزقه الله الذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال عز وجل قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أسلك بربي أحدا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 وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا وهذا المثل ضربه الله عز وجل لكل أحد اغتر بقوته أو اغتر بماله أو اغتر بسلطانه وما آله إلى ذلك قطعا وحتما من الناس من يريهم الله ذلك في حياتهم كمن ضاع ملكه بعد ملك طويل وسلطان عريض وتأله وتجبر ثم يصير إلى الذل والهوان والانكسار والأسر وأنواع الإهانات المختلفة آية من آيات الله عظيمة ومن يظلمه كذلك على الطريق لأنها سنة ماضية كما سئل الإمام مالك عمن خرج على الظالم فقال دعه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا سبحانه وتعالى الله عز وجل يصلت بعض الظالمين على بعض ويولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون والله سبحانه وتعالى حين يجعل بعض أهل الطغيان عبرة للناس يريهم سبحانه وتعالى آية قدرته حتى يعلموا أن من سار على ركبهم فهو إلى مصيرهم ومآلهم وإن كان الذي يظلمه وإن كان الذي يهينه أشد جرما وكفرا منه فإنه أجدر بنفس المصير وكثير من الناس لا يرى تلك اللحظات التي يرحل فيها الأغنياء والملوك والكبراء والرؤساء الذين ملأوا الدنيا بأنواع التفخيم لأنفسهم وأنواع الفخر والاختيال على الخلق وأنواع الكبر والغرور لكنها تمر عليهم لحظات الرحيل أحيانا في صمت يعني بعيدا عن الأضواء بعيدا عن أن تصور صورهم في ذل الموت وغمراته وسكراته وما يصيبهم من هوان القبور وما تفتح عليهم القبور ليرى الناس بلا لحومهم وقد كانوا الملوك الأعزة ليرى الناس أكل الدد في أبدانهم وقد كانوا المنعمين المترفين قد مروا بتلك اللحظات جميعا أين ملوك الأرض عباد الله منذ آلاف السنين وقد ملأوا الدنيا في زمانهم من يصيح أليس لي ملك هذه البلاد وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون كما قالها فرعون في مصر قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون فأين الآن كلهم رحلوا أين أغنياء العالم منذ مائتي سنة لا يوجد أحد على ظهر الأرض فل كما قالوا ماتوا جميعا ومات الخبر لا يوجد من يخبر عنهم ماتت أخبارهم إن الناس بغيرهم فلا قوة إلا بالله الله عز وجل هو القوي وهو العزيز وهو الذي يحول البشر من حال إلى حال ولا حيلة للبشر إلا بالله عز وجل فلا تشهد قدرة نفسك ولكن اشهد قدرة الله عز وجل وإذا فعلت شيئا فإنما فعلته بالله أنت تفعل لكن بالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما يذكرون إلا أن يشاء الله فإذا وفقت لطاعة وجعل الله لك القوة في طاعته فاشهد أن ذلك بالله لا بنفسك وإذا وقعت في معصية الله سبحانه فافزع إليه وفر إليه أن لا يجعل قوتك في مخالفة أمره وتدبر في حال من جعل الله عز وجل كل حياتهم وكل قوتهم في محادة أمره كإبليس وفرعون والكفر والظلم وإعداء الإسلام دائما يحاربون الله عز وجل بكل قوتهم ويحاربون رسوله صلى الله عليه وسلم وقد جعل الله قوتهم في ذلك ونسأل الله العافية تأمل في ذلك لتعلم أن الأمر بيد الله ثم يأخذهم العزيز المقتدر سبحانه وتعالى إذا كان الأمر كذلك صغرت الدنيا في عينك ولجأت إلى الله سبحانه وتعالى وتضرعت إلي وانكسرت إلي إن هذا الدعاء العظيم المبارك الذي يبدأ بالعبد بالحمد ويختمه بالاعتراف بالحول والقوة ويطوفه فيما بين ذلك في أنواع معاني الإيمان المختلفة والله إنه لمؤلزة من وجدة النبي صلى الله عليه وسلم لمن تدبره وكيف جمع في موقف واحد لا يستغرق أكثر من دقيقتين بين كل هذه المعاني الرائعة اللهم لك الحمد أن نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن قيام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصنت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت جوامع الكلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رجقنا مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة ورفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم عز الإسلام والمسلمين أدل الشرك والمشركين ودمر يهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين واصحاب الضلالة والرعاة السوء اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره واجعل الدائرة عليه رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنا من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أما جناب رحمتك من القوم الكافرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحور به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارف منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا على مبلغ علمنا ولا تصلت علينا بذنوبنا 만 لا يرحمنا اللهم إنا نسألك بعلمك الغيب وخدرت على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا اللهم إن نسألك خشيتك في الغيب والشهادة نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا نسألك القصد في الفقر والغنى نسألك نعيم لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع نسألك مرد العيش بعد الموت نسألك الرضا بعد القضاء ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداء المهتدين قل قول هذا وأستغفر الله